وزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل رجل أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى حاج فما عليه يعني هو الآن لما أحرم ما لبى أم لبى ولكن لم يقل بعمرة يعني هو لبى قال لبيك الله في الحالتين على الميقات نسي أن يلبي ومر على الميقات معنى هو لابس للإحرام الإزار والرداء واغتسل وأتى بالثنة فمر من الميقات هذا حاله أن يرجع إلى الميقات ويلبي فإن لم يفعل في هذه الحالة ولم يلبي فهو عليه دم لأنه قد مر على الميقات دون أن يلبي وقد قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى ولو كان منتويا لو انتوى ولم يلبي تلفظا لا الانتواء يكفيه في هذا الباب والتلفظ قال فيه بعض العلماء بأنه واجب وبعضهم يرى بأن عليه دم فيه وهذا ضعيف إن انتوى انتفع عنه مسألة الذبح لكن هو مر ولم ينتوي العمرة ولم يلبي بها فإنه إما أن يعود حتى يسقط عنه الدم وإما يلبي حيثما كان وعليه أن يذبح شاته